أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م قل لعبادي ا ي ذ ن آ م ن و ا يقيموا ل ص ل ا وينفقوا ة وينفقوا مما ر ز ق ن ا سرا ه م و ع ل ن ي ا من قبل أن يأتي ي و م قبل أن يأتي ي و م لا ب ي ع ف ي ه و ل ا خ ل ا ل ا ل ل ه ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا و ا ل و ن ز ل م ن ا ل س م ا ء ماء من فأخرج به ا ل ث م ر ا ت رزقا لكم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 واتاكم من كل ما سالتموه أ وان إ تعدوا نعمه الله لا تحصوها وإن ان الانسان لظلوم ك ف ا قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير